يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي ايمنا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربًا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي ايمنا وموعظة بالجهالة قد خابت مساعينا خابت مناقبنا وسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوات تمزقنا وتملأ الجفز قومان وغسلينا غابت مناقبنا وسود حاضرنا وأوشك اليحس أن يغشاء مالينا فنحن من فرقة بلوى تمزقناها وتملأ الجفز قمان وغسلنا لنستفيقك أهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فق ظهر الأرض باقونا لنستفيقك أهل الكهف في حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتدلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فقى ظهر الأرض باقونا أمتي أمتي أدعوك فاستنهضي همما من لا يفرج كربا بات يضنينا ويسرع الورد فينا والرياحينا ويسرع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 والأخو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى أمانينا لنذا يفرج غما في جوانحنا ويفرش الدربا ريحنا ونسرينا وينفض الذلّى عنا والخنى أبدا فقد صنعنا مآسين بأيدينا ماذا يفرج أمّا في جوانحنا ويفرش الدربا ريحنا ونسرينا وينفض الذلّى عنا والخنى أبدا فقد صنعنا مآسين بأيدينا أمتي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 الله أكبر الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر تهليل وادعيه والقدس تهتف للداعين امينا فالمسلمون وملئ قلوبهم همم مشبوبه لسبيل الله ماضونا الله اكبر تهليل وأدعية والقدس تهتف للداعين آمينا فالمسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله ماضونا أدعو يا أمة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 فبالجهاد بنى الإسلام قوته وهل لغير قوي الناس يصغونا رباه هيئ لنا من أمرنا رشدا فأنت من بالتقا والدين يهدينا أدعوك يا أمتي فاستنهضي همما فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا ندي على الفتة الأحرار في زمن أضحابه الحق بالخذلان مدفونا فبالجهاد بنى الإسلام موته وهل غير القوي الناس يصقونا